سبكت كتاب الله تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا مَا يبلغن عند كل ابرا احدما او قدهما بل ان تقول له ما اوما وانقم لنما قولا كليما وانقض ربك ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين وَمَا كَانَ لِكِبْرَاءَ أَن يَقُولَ <تصفيق> مَا لَا يُمْكِنُ لَهُ وَلَٰكِنْ تَقُولُ مَا فِي وَلَا تَنْهَوْنَا وَقُلْ لَهُ مَا واخفظ لهما جناح الدل من الرحمة وقل رب كَمَا كما ربياني ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإن فإنه كان للوال وَآتِ الذَّقَبَا قَوْمَ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْدِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ أيّ طال لربه كبورا